خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأعجام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمماتكم خلق من بعد خلق يخلقكم في بطون أمماتكم خلق من بعد خلق في غلومات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكر يرضه لكم ولا تزروا أسرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم في يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ